اوعدك يا حظي اذا تعثرت لوقف من جديد واوعدك يا دمعي اذا تأثرت لاتبسم وراك واوعدك يا الصبر الوفي لو ما بقى مني وريد ما ابيعك همي بعد ما قلبي صاحبك وشراك Weg je, je hemmert hoe nu te beginnen aan حتى اشوف نهايتك يا هم eind van